قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم تَتَنَزَّلُ عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشر بالجنة التي كنتم توعدون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 وَنَكْ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وطور سين هذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا